ليلة الاثنين السابع والعشرين من شهر جمادى الثانية عام ستة عشر وأربعمائة وألف نلتقي بإخواننا في المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى كرسي أخينا الشيخ ببكر الجزائري وفقه الله نلتقي وإياكم لنتكلم بما يسر الله به بما الله به على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الصادق المستوث فقال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر أي الملك بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد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 فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيرسلها اسال الله تعالى ان يختم لي ولكم بخير وان يتوفانا على الايمان وان يحشرنا مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا الحديث صدره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق الصادق فيما يخبر به المصدوق فيما اخبر عنه فهو صادق لا يمكن ان يقع الكذب في خبره ابدا وهو مستوق لم يكذب عليه بالرسالة بل رسالته حق من عند الله عز وجل وإنما قدم هذه المقدمة لما سيحدث به لأنه سيتحدث عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله ألا وهو تكوين الجنين في بطن أمه تكوين الجنين في بطن أمه لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل ومن أطلعه الله عليه يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة يكون أربعين يوما نطفه والنطفه هي النقطه من الماء والمراد بالماء مني الرجال فانه ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ماء مهيل ليس سيالا كالمياه المنطلقة بل هو ماء مهيل هذا الماء يتكون في رحم المرأة أربعين يوما نطفة لكنه يتغير شيئا فشيئا حتى إذا بلغ أربعين يوما إذا هو علقة أي مثل الدودة. مثل الدودة الحمراء انقلب الآن الى أحمر دم لأن الدم هو مادة الحياة ولهذا إذا استفرغ الدم مات الإنسان فهو المادة التي كون منها الإنسان من بعد الماء يبقى أربعين يوما علقة لكنه يتطور شيئا فشيئا إلا أنه ما زال إلى العلقة أقرب منه إلى المضغة ثم بعد الأربعين الثانية يكون مضغة أي لحمه صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان هذه المضغة تبدأ من الواحد والثمانين يوما تكون مخلقه وتكون غير مخلقة كما قال تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لكنه من الواحد والثمانين يمكن أن يتبين خلق الجنين أما قبل الثمانين يوما فلا يمكن ثم بعد أربعين يوما وتكمل هذه المدة الأخ قم. كم تكمل المدة لا كيف واحد ثمانين كيف خطأ أين ذهبت لا معي في الجسم من يعرف طبعا أسترح بارك الله فيه مائة وعشرون يوما أحسنت مائة وعشرون يوما مئة وعشرون يوما أربعون يوما نطفه أربعون يوما كم ما هي أربعون يوما مضغه لا إلا الله أربعون يوم نطفة أربعون يوما علقة أربعون يوما مضغة بعد الأربعين الثالثة وبها يتم للجنين أربعة أشهر أليس كذلك بعد هذا يبعث إليه الملك ملك موكل بالأحام فينفق فيه الروح والملك الآن ينفذ إلى الجنين في رحم أمه لأن الملائكة ليس كأجسام بني آدم اجساما كثيفة وهم ايضا يتقلبون في الخلقة كما يمرهم الله عز وجل جبريل رآه الرسول عليه الصلاه والسلام مره في الارض وله 600 جناح قد سد الافق كل الافق مغطى باجنحه جبريل عليه السلام وراه كذلك مره ثانيه عند سدره المنتهى في المعراج وراه مره على صورة رجل كثير, كثير سواد كثير سواد الشعر شديد بياض الثياب نعم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد وراه مره على صورة ديحة الكلب يتقلبون في القلقة كما يشاء الله هذا الملك الموكل بالرحم يصل إلى الجنين فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه هذه واحد وأجله اثنين وعمله ثلاثة وشقي أو سعيد هذه واحد من اثنين واحد من اثنين حدث كذلك لأنه إما شقي وإما سعيد لا يمكن يجتمع يجتمع ذات ولهذا قال بأربع كلمات يكتب هذا الرزق مكتوب قدره وكيف يحصله الإنسان من طريق الحلال من طريق الحرام بكلفة بسهولة فدير قليل مكتوب تماما حتى اللقمة التي يرفعها إلى فمه مكتوبة يكتب رزقه كله ثانيا اجله اجله يعني مدة بقائه في الدنيا مدة البقاء في الدنيا قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة وقد يموت الابن قبل الاب وقد يموت الابن قبل الجد لان الاجال كتبت بتقدير من بتقيل الله عز وجل ما الإنسان في مدخل كم من رجلين يصابان بحادث واحد واحد الجرح واحد والموضع موضع الجرح واحد ثم أحدهما يموت والثاني ينجو لأن الأول تمت مدة والثاني لم تتم الأجل مكتوب محدد تماما بالساعة ولا باليوم باللحظة الذي هو التي هي أقل من من الثانية مكتوب لا يمكن يتجاوز وعمله وهذه النقطة المهمة العمل مكتوب صالح سيء خلق صالح وسيء مكتوب كثير قليل مكتوب العمل الرابع. شقي أو سعيد نسأل الله يجعلني وإياكم من السعداء بمنه وكرمه شقي أو سعيد إن كان عمله صالحا فهو سعيد وإن كان عمله سيئا فهو شقي يكتب هذا كله ثم أقسم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو بالمسعود أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع واحد الذراع ما بين المرفق إلى أطراف الأصابع هذا الذراع من هنا إلى هنا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وان وإن لا ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها الله أكبر. وهل المراجع بالزاع هنا المسافة بين بين العامل ودخول الجنة أو العامل ودخول النار أو المسافة بين المرء وأجله الثاني ولا بد لأن الرجل إذا عمل بعمل أهل جنة بصدق فإن الله لن يخذله أبدا لن يخذله ما دامت نيته صادقه وعمله صحيح فلن يخذل لأن الله أقرم من عبده يقول الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أثاني يمشي أتيته أرواعا فمن أقبل على الله بصدق فوالله لن يخذله الله لكن هذا عامل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لم يبقى على أجله إلا دراع يعني وصل إلى حافه القبر ثم سبق عليه الكتاب فعمل باعمال اهل النار كيف سبق عليه الكتاب لأن في قلبه سريره خبيثة نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله القلب هو الذي عليه المدار أصلح الله قلبي وقلوبكم هو الذي عليه المدار قد يكون في قلبك أدنى من الذرة حقت على الإسلام والمسلمين فتهلك قد يكون في قلبك تراها لأدنى شريعة من شرائع الاسلام فتهلك ولهذا اقول لكم ايها الطلاب حتى ما يكون بينه وبينه الجنه الادراك من حيث الاجل ولا من حيث العمل من حيث الاجل إن حتى اذا قرب اجله انتكس والعياذ بالله ظاهرا وباطنا اما بالاول فهو منتكس باطنا مستقيم ظاهرا الثاني بالعكس يعمل بعمل أهل النار كافر ملحد خبيث مفسد في الارض لكن قد علم الله فيه خيرا حتى إذا لم يبق بينه وبين النار إلا زراء سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخلها لان الله قد علم في قلبي خيرا نسال الله يجعلنا وإياكم ممن علم في قلوبهم خيرا يا ايها النبي قل ما في ايديكم قل لمن في ايديكم من, من, من اسرا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم شف ان علم الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يجازيكم جزاءه يؤتكم خيرا مما أخذ منكم والجزاء الثاني ويغفر لكم اللهم اغفر لنا طيب وأنا أغرب لكم مثلا على هاتين الحالتين وقع في وقع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزات غازي غازيا ومعهم رجل جيد شجاع لا يدع للعدو شادة ولا فاذة إلا قضى عليها وكان الصحابة قد يعجبوا به لأنه رجل ما هو هين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار اعوذ بالله فعظم ذلك على الصحابة كيف هذا الرجل المقجام الشجاع الذي لا يجعل العدو شادة ولا فاده إلا قضى عليها كيف يكون من النار ولكن الصحابة رضي الله عنهم نظرهم دقيق قال رجل والله لألزمن هذا والله لألزمن هذا وأنظر ما خاتمته لانهم لانهم مصدقون للرسول عليه الصلاة والسلام حقا وإن كان الظاهر خلاف ما يبدو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم مصدقون فواثق ان هذا الرجل لا بد يختمل بسوء لكن لكن لازمه لينظر ماذا يقول فبينما هذا الرجل قاتل اصابه سهم سهم من العدو فجزع كيف انا رجل شجاع مقدام أقضي على العدو يجينا السهم فاخذ بذباب سيفه استله ثم وضعه على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره اعوذ بالله ايش اللي حصل قتل نفسه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا هكذا جاء الحديث خالدا مخلدا فيها أبدا إن كان بحديدة يعذب بالحديدة في نار جهنم إن كان بالحساء السم يعذب به في نار جهنم إن كان مترديا من جبل يتردى به في جهنم خالدا مخلدا أبدا ختم له بإيش بخاتم سيئة ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم على إثر ذلك قال نعم ثم جاء الرجل الذي كان لازم لازمه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال بما؟ قال الرجل الذي قلت بالأمس إنه من أهل النار فعل كيت وكيت فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس انتبهوا للنقطة هذه فيما يبدو للناس يعني قلبه وليار بالله أسود فيما يبدو للناس وهو من أهل النار هذا الرجل من أي الصنفين ممن يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الأدراء أو ممن يعمل بعمل أهل النار الأول والثاني الأول هذا مثل مثال آخر عاد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يهوديا فتى مريض يهودي واليهود اخبث عباد الله عبده إيش؟ عبدة العجل يعبدون العجل اليهود فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فعرض عليه الإسلام من رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض الإسلام على في سياق الموت نعم قال له ينقذه الله به من النار عرض عليه الإسلام فنظر اليهودي الى ابيه الفتى نظر الى ابيه فانه يشاوره فقال له ابوه اطعب القاسم اعوذ بالله اذا هذا اليهودي بقي على هيوديته استكبارا لن يعرف ان الرسول حق قال لابنه الذي هو بضعة منه وفلدت كبده قال اطعب القاسم وهذه شهاده من اليهودي ان الرسول على على حق فأسلم اليهودي ألفة أسلم كم بقى عليه هاتف النار نعم شيء قليل. شيء قليل قد يكون أقل من الذراع أسلم اليهودي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار أنقذه بي ما قال الحمد لله أني أنقذته من النار الرسول ما يستطيع أن انقذ من النار قال الحمد لله الذي انقذه الله بي انا السبب من النار مثال اخر رجل من بني عبد الاشهر من اهل المدينه معروف بالمنابذه للرسول عليه الصلاه والسلام وبكراهة الاسلام فلما سمع الهيعة للخروج لغزوة أحد ولننظر إلى الأخ متى كان غزوة أحد متى كانت غزوة أحد العاشرة العاشرة من الهجرة عام 16 من الهجرة كده النار الله وإن الله رجل هذا نعرف سيرة الرسول وغزوات الرسول لان والله سيره الرسول تزرع الإيمان في القلب زرعا ثابتا الان ماذا تقول متى كانت غزوه احد يا رجال اصبح فضل في السنه الثالثه من الهجره في اي شهر في رمضان تقدم شوي في شوال بارك الله غزوة أحد كانت في شوال في السنة الثالثة من الهجرة الأصيرم هذا قلت لكم من بني عبد الأشهل سمع بالهيعة وخرج وكان ينابذ الإسلام ويكره الإسلام القى الله في قلبه الإيمان لأنه تعالى قد علم أن فيه خيرا فخرج الرجل يجاهد في سبيل الله يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا بينما كان بالاول يقاتل لتكون الكلمه كلمه الكوفي هي العليا قتل الرجل فلما انتهت الغزوه جعل الناس يفتشون في القتلى كل ينظر قتلاه فعثروا على هذا الرجل وقالوا ما الذي جاء بك يا فلان؟ ألست تكره هذا الأمر وش هذا الأمر الإسلام ألست تكره هذا الأمر أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام قال بل في الإسلام ثم طلب منهم أن يقرأوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا فانظر إلى هذا الرجل ختم له بإيش بخاتمة حسنى بعد أن لم يكن بينهم وبين النار إلا ذراع ولهذا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لي ولكم الخاتمة اللهم توفن على الإيمان والتوحيد يا رب العالمين ولا تزيق قلوبنا بعد يذهب إذننا هذا الحديث العظيم الذي حدث به ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه احكام كثيرة تكلم عليها ابن راجب رحمه الله في شرفه للاربعين النووية المسمى جامع العلوم الحكم لكن نذكر بعض الفوائد اولا في هذا الحديث دليل على حكمة الله تعالى في الخلق جنيه على حكم انتلاف الخلق والتطور وهو قادر عز وجل على أن يخلق الجنين حيا سويا بإيش بلحظة كن فيكون لكن حكمته اقتضت أن يكون الخلق أطوارا ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوارا يخلقكم في بطن امهاتكم خلقا من بعد خلق طيب يترتب على هذا اولا هل يجوز أن تسقط المرأة حملها في هذه الأطوار نقول أما قبل أربعة أشهر فيجوز عند الضرورة انتبه قبل أربعة أشهر يجوز أن تسقط حملها عند الضرورة مثل ان يقول الاطباء ان بقي في بطنك هلكت ان بقي في بطنك خرج مشوها وهو الان مشوه فمثل هذا يجوز اسقاطه للضرورة طيب بعد اربعه اشهر لا يجوز لا يجوز اسقاطه ابدا لا لضرورة ولا لغيرها حتى لو قرر فطاحلة الأطباء أنه إن بقي في بطنها ماتت ومات نقول ليه كل نفس يموت ولا يجوز أن نستطر بعد عربعة عشر ليش لأنه صار نفسا صار نفسا معصوما الآن هو حي سوي وهل يجوز لأحد أن يقتل نفسا يا جماعة طيب إذا قال أنا أقتل هذه النفس لإحياء الأم يجوز ما إيش تقول يجوز ضروره طيب أرأيت يا أخي لو كنت في البر وعندك فتى صغير ممتلئ لحما وشحما وجعت جوعا عظيما ستهلك ان لم تذبح هذا الفتى وتاكله تفعل فهمت كلامه ولا لا أه؟ اعيده أعيد كلام انت في سفر ومعك فتى صغير له ست سنوات مملوء شحما ولحما واضطررت الى الاكل قلت ان لم اذبح هذا الفتى واكله مت تذبح وتاكله جوع جوع شديد إن لم تفعل هلكت تذبح وتاكله ها جاء يا أخي عودي بالله تذبح وتاكله ما في قلبك رحمه والعياذ بالله موسى السوا نعم هذا لا يجوز ولا أحد من العلماء قال بذلك إطلاقا يعني ما قال احد من العلماء انه يجوز للانسان ان يذبح معصوما لينجو به من الهلاك ابدا ولا يقول هذا احد اخشى ان تسلطت على هذا الفتى الصغير يجيب الله ويتسلط واتصل... عليك بعد يصير جوعان ياكل كندا لا يا اخي اتق الله طيب لكن لو فرض ان قوما في مفازة في مفازة مهلكه وصاروا يتساقطون موتا وهذا الحي بقي حي واحد منهم وثنين وكثر بقوا أحياء إن لم يأكلوا من هذه الجيف الأموات هل يأكلون هل يأكلون أو لا أقول لك يأكلون ماذا تقولون هذه مختلف فيها فعند الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله يقول يجوز لأن حرمة الحي ايش اعظم من حرمة الميت الميت مات راح ومذهب الحنابلة يقول لا يموت ولا يأكل من الميت على كل حال نسأل الله هل لا يحوجنا واياكم لكن مسأة واحد يذبح حي علشان يأكله لا طيب الآن هذا الجنين في بطن امه قال الاطباء ان بقي في بطن امه هلكت الام وقد تم له اربعه اشهر نفخه فيه الروح فهل يجوز ان نسقطه ليهلك من اجل بقاء الام لا لا يجوز اولا لان هذا قتل نفس لاستبقاء نفس وهذا حرام والثاني أفضل نزلنا الحمل ومات هل نحن على يقين ان الام ستبقى ربما تموت بعد فعلى كل حال انا قصدي أن الجنين ما دام لم يبلغ أربعة أشهر فإن المرأة إذا اضطرت إلى إيش؟ إلى إسقاطه فلا بأس أما بعد أربعة أشهر فلا ثانيا بعد أربعة أشهر خرج الجنين خرج الجنين ومات من عند الله عز وجل هل يسمى يسمى يسمى وهل يعق عن يعني يذبح له ذبيحه نعم ليش وهل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر نعم ليش لانه بشر الان هذا الجنين سوف يبعث يوم القيامه وسوف ينادى باسمه فاذا يسمى ويعق عن ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويتم مع مع المسلمين واضح طيب امرأة في عدة في عدة وفاة ولا طلاق وضعت الحمل وقد خلق لكنه لكن له له له تسعون يوما لم تكن في روح بعد لكنه مخلق فوضعت وهي في عده هل تنقض العده نعم تنقض العده لانه مخلق وقد قال الله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اما ما يتعلق بالعمل وان الانسان مكتوب عمله صالح او سيء فهذا هو معترك معترك الناس معترك الناس جعني يقول القائل إذا كان عملي مكتوبا إذا كان عملي مكتوبا فلماذا أعمل كل شيء مكتوب إذن أسكت لأن الإنسان مكتوب عمله مكتوب شقي أو سعيد فلماذا لا يجعل العمل ويقول ال اعتمد على ما على ما كتب نقول لا غلط هذا لأن الصحابة أوردوا هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله إذا ندع العمل نتكر على ما كتب قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ويقول اعمل يا أخي وأنت إذا عملت يسترك يستر الله لما قل له ثم نسأل هذا الرجل الذي يريد أن يعتمد على ما كتب نقول هل أنت الآن تعلم أنك مكتوب شقيا الجواب هل أحد منا يعلم أنه مكتوب شقيا لا هل أحد منا يعمل المكتوب سعيدا لا لكن الحمد لله بشرى عاجل بشرى المؤمن ان يوفق للعمل اذا رايت الله وفقك للعمل الصالح فابشر فان الله يقول فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اذا علمت ان الله يسرع لك الاعمال الصالحه وصارت سهله عليك وتحبها وترغب فيها فهذه بشرى لك اذن اعمل ارايت لو انك قلت هل اولادي مكتوبين الأولاد اللي بيت يبي يجي يعتن أولاد بنات وبنين مكتوبين ولا غير مكتوبين؟ أشوف يا جماعة إيش الجواب هذا سهل؟ هل أولادك الذين قدر أن الذين قدر أن أكون لك مكتوبون عند الله عند الطيب مكتوب لو قال الإنسان إذا ما نمتزوج ما نمتزوج إذا كان مكتوب العيال يجون منين؟ ينبتون براسه ولا من سطح البيت ولا ايش لابد ان يعمل يتزوج حتى يتيهوا اولاد كذلك الذي كتب من اهل الجنه لا بد ان يعمل حتى يكون من اهل الجنه وهذه نقطة مهمة جدا لا يغينكم الشيطان ويقول ما لحاجة العمل كل شيء مكتوب اعمل يا اخي اعمل صالحا وانا واثق وأعدك أنك كلما أخلصت لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كلما عملت طاعة ازداد إيمانك واستنار قلبك ورغبت في الطاعة وصارت الطاعة كأنها غريزة فطرت عليها لكن إذا قابلت إذا قابلت أوامر الله بالفتور ومثل ما قال بعض الناس الان اذا قيل له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا هل الامر للوجوب ولا للاستحباب شو الجهل يعني قال الرسول افعل كذا يجي لمك لا ما اساله هو وجوب هو يسال يقول هو الوجوب ولا الاستحباب يا اخي سبحان الله امرك الرسول يقول هو سبب الوجوب افعل ان كان للوجوب ابراءت ذمتك وان كان الاستحباب حصلت الاجر وان كان للوجوب حصلت أبرأت دمتك وحصلت الاجر وإن كان الاستحباب حصلت الأجر. لا اذكر ان واحد من الصحابه لما قال الرسول افعل كان هل هل هو للوجوب او للاستحباب ابدا ماذا يقول سمعنا واطعنا الله اكبر تناقش صحيح ان الانسان اذا فعل الفعل او ترك ما امر به حينئذ يسال ان كان الامر الوجوب فانا استغفر الله واتوب اليه واحتي التوبه وإن كان الاستشفاف الامر اخر ولا اعلم ان احدا جاوب الرسول قال هل امرك الوجوب او لا الا مساله واحده مساله واحده من يعرفها تفضل نعم حديث بريرة. بريره بريره كانت امه مملوكه أبدأ. فعتقت فعتقت واذا عتقت الامه خيرت بين ان تبقى مع زوجها او تفسخ النكاح وكان لها زوج اسمه مغيث يحبها حبا شديدا لما عتقت خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام قال انت لهم الخيار انشي تتبقى مع الزوج ابقى معهم انشي تتفسخ النكاح صفيه لأن الآن ملكت نفسها وكان بالاول زوجها سيدها في ملكها هو ملكها والآن ملكت نفسها قالت يا رسول الله اختاروا الفراء ما بيه نعم تقول ما ابي فكان زوجها يلاحقها في أسواق المدينة يستغيث يقول ارجع لي وتقول لا فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفى. شف الرسول يشفى إلى من إلى بريدة لأنه محقه. فشفى بها الرسول عليه والرسول عليه الصلاة والسلام أكرم الناس بماله وبدنه وجاهه وكل شيء. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل واتباعه وظاهره اللهم صل وسلم عليه. شفى إلى زوجها. شفع إليها في زوجها. قال ارجع له. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني بذلك فسمعا وطاعه وإن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه قال بل أنا شافر لأن الحق لها قالت لا حاجة لي فيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة للمغيث لأن هذا عجب الحب متبادل إذا كنت تحب شخصا فهو يحبك لكن تحب حبا شديدا وبغض غضبا شديدا هذا شيء عجب ولهذا قال ألا تعجبون من من من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث وهذه محبة طبيعية ما هي إيمانية كلهم مؤمنون متحابون في في ذات الله لكن هذه محبة طبيعية والانسان لا يلام على المحبه الطبيعيه او البغض الطبيعي طيب انا قص بهذا انه ينبغي للانسان اذا سمع امر الله ورسوله ان لا يقول هل هذا للنجوب او للاستفاب يقول سمعنا واطعنا ويفرح ان الله امره بالشيء حتى يتقرب به الى ربه عز وجل اما يقول هذا واجب والمستحب هذا نعم اذا وقع الانسان في المخالفه حينئذ لا بأس ان يسأل يقول ان كان واجبا فهذا يجب عليه التوبة منه وإن كان مستحبا فالأمر فيه اهون أما قبل فأنا أرى أن لا يسأل الانسان يقول سمعنا واطعنا هذه والله حقيقة العبودية طيب كم باجل بعض الصلاة ما في أسئلة كم باجل الساعة نخليها للأسئلة ولا نمشي طيب <تصفيق> إذن الذي أريد أن أكرر فيه هو أن الإنسان مأمور بأن يعمل وإذا عمل وعلم الله من نيته أنه صادق مخلص لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سوف يسره للصفة وأقول أبشر يا أخي إذا رأيت الله قد جسر لك العمل الصالح وسهله عليك واطمانت نفسك له فابشر بالخير ان الله قد يسرك لليسرى وان رايت الامر بالعكس فما الخلاص عالج نفسك الخلاص لكل داء دواء عالج نفسك اقبل على الله اكثر من ذكر الله اكثر من طلاه القران اكثر من الصلاه صاحب الاخيار وما أشبه ذلك وفي حديث بمسؤولة رضي الله عنه أن الرزق مكتوب أيضا تتفرزق من أين بيع شراء بيع شراء هبات ميراث من أين هو مكتوب ولكن هنا أمر يجب أن يتفطن له كل مؤمن إذا كان الرزق مكتوبا فاعمل لهذا الرزق اكتسب لا تبقى على فراشك نائما تقول الله إذا كان برزق رزق هذا غير صحيح اعمل اكتسب ولكن كيف تكتسب تلتمس قدر الله بشريعة الله انتبه تلتمس قدر الله الذي هو الرزق بماذا بشريعة الله ما هو تكتسب المال على ما تحب بالربا بالغش بالخديعة بالحيلة لا اكتسب الرزق بشريعة الله لا تطلب رزق الله بمعاصيه فإن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فإن قال قائل نجد أناسا عندهم تقوى لله فيما يبدو لنا والعلم عند الله القلوب بيد علمها عند الله ومع ذلك قد ضيق عليه الرزق والله يقول يا من حيث لا يحتسب فنقول له لا تظن الرزق هو رزق البدن رزق البدن يزول والإنسان سيموت وماله سيتلف الرزق رزق القلب من جعل الله غناه في قلبه فهذا هو المرزوق ولهذا أذكر قول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أكمل الآية فلنحيينه أنه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما قال فلنعطينه مالا كثيرا نحيينه حياة طيبة يكون مسرور القلب مرتاح البال مطمئن النفس ولو كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا مرة واحدة فهو مسور مفتهج هذا الحياة حياة طيبة هذا هو الذي آمن وعمل صالحا يوفقه الله تعالى هذا الطيبه وينشرح صدره ولا يرى أن احدا في نعيم أعلى من النعيم الذي هو فيه ولهذا قال بعض السلف واستمع إليها قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف الله. هم فقراء يقول لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه دجالدون عليه بالسيوف قاتلون مقاتلة يريدون ان يصلوا الى ما, إليه. و... إلى ما وصلنا اليه يريدون ان يصلوا الى ما وصل اليه لكن ان لهم ذلك كم من انسان عنده من الاموال الشيء الكثير ولكن قلبه في حسره العياد بالله وهم وهم حاله أسوأ حالا من أفقر عباد الله لأن المدار على سرور القلب طمئنة النفس الرضا بالله عز وجل القناعة بما اعطى الله هذا هو الغنى، فنسال الله تعالى أن يغنينا وإياكم من فضله عمن سواه وأن يملأ قلوبنا قناعة بما أعطانا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب ونسأل الله تعالى أن يجعل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن نرزقنا العمل بما علمناه إنه جواد كريم وإلى الأسئلة لأن يعتذر منكم بعد الصلاة أنه لن يتيسر لي البقاء هنا اللهم الا كان تقيغا ودقيقتان الله اعلم نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره واهتدى بهديه اللهم صل وسلم عليه نيابه عن اهل طيبة الطيبه وعن طلاب العلم فيها نرحب بكم فضيله الشيخ سائلين المولى عز وجل ان لا يحرمنا واياكم الاجر والمثوبه ويجمعنا بكم في دار كرامته وفي مستقر رحمته في الحقيقه الشيخ هناك اسئله من النساء وهناك اسئله من الرجال فهل قسمه تقسيم شرعي اي نعم ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون وقد قال الله تعالى للذكر من حضراتكم يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو مآل قاتل نفسه في الآخرة وكيف توجهون النصوص الدالة على خلوده في النار والنصوص الأخرى القاضية بعدم خلود أهل التوحيد في النار آمنوا منكم الإفادة في هذا وجزاكم الله خيرا الواجب علينا نحو هذه النصوص أن نؤمن بها على ظاهرها لأن قائلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمراده بها وهو أفسح الخلق ولا يمكن أن يؤكد هذا التأكيد خالدا مخلدا فيها أبدا إلا وهو يعلم ما يترتب على ذلك فيمكن أن يقال إن هذا مستثنى يمكن أن يقال إن هذا مستثنى وأن قاتل نفسه لا يغفر له كالمشرك وإن أن يقال إنه حين قتل نفسه ليس في قلبه ايمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وإذا كان الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبه وهو مؤمن فهذا أشد قاتل نفسه فنحن نجيب عن هذا بأحد أمرين إما أن يقال بأن هذا مستثنى وأن قاتل نفسه كالمشرك لا يغفر له والثاني أن يكون عند قتله نفسه مسلوب الإيمان قزال منه الإيمان بالكلية حتى يصدق هذا الحكم النبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه خالد مخلدا في نار جهنم نسأل الله العافية والسلام نعم جزاكم الله خيرا سأل يقول الشيخ بالنسبه الى السقط اذا اكمل اراء المده فهل يسمى قبل اسبوع نعم يسمى نعم التسميه بارك لطيفكم اذا كان الانسان قد هيئ الاسم وينبغي للانسان ان يختار الاسم الطيب لاولاده احسانا الى الولد ولأن الولد يوم القيامة سيدعى بهذا الاسم سيدعى باسمه فاختر له الاسم الطيب وإياك والأسماء المحدثات التي قد لا نعلم معناها وأحب الأسماء إلى الله ما هو عبد الله وعبد الرحمن هذا أحب الأسماء إلى الله ولا أبتغي اسما غير غير اسم يحبه الله عز وجل انسان يعلم ان الله يحب اسم عبد الله عبد الرحمن ثم يعجل عنه ما حد. انا لا افعله انا لا افعل لان الله يحبه اذا اول ما نسمي اسم ابن عنابي عبد الله ثم عبد الرحمن لأنه هذه أحب الأسماء الى الله كذلك أسماء البنات أسماء البنات اللي فيها من كل فاكهة زوجها يعني أشياء غريبة يسمون البنات نعم أسماء غريبة تعجب كيف جاءتهم أفنان وأغصان وجنان وحنان ومعهوهات يا سبحان الله ضاقت الأسماء حتى بدأوا يسمون ملاك ملك وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا لا إله إلا الله ضاعت الأسماء أين زينب أين عائشة أين فاطمة أين أسماء أين هند أين أين فالاسم ينبغي للإنسان أن يختاره ويختار أفضل الأسماء ويتشاور هو وأم الولد لأن هذا من المعاشرة الطيبة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي طيب فإن, فإن قالت الأم أنا أريد كذا والزوج أريد كذا إيش العمل؟ يقول اما ان اردنا المحاقه فالاسم الاب ولا يسمى واما ان اردنا المعاشره الطيبه والمصالحه فالقرعه القرعة وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم والقرعه وردت في القران مرتين هذه مرة والثانيه قصه يونس فساهم فكان من المدحضين وهذا مما يطيب النفس ويزيد في الالفه بين الزوج وزوجته قرعة لكن لا يخدعها في القرعة نعم يطلب من واحد ثالث ان يعمل القرعة يكتب مثل في ورقة الاسم الذي يريد وفي ورقة اخر الاسم الذي تريده ام الطفل ثم يعطيهما شخص اخر تعيد يقول خد أعط كل واحد مننا ورقة ثم إذا أعطى الأمة الورقة أو الاسم الذي تريد ينفع يمشي أقول بارك الله فيكم الاسم إذا كان مهيئا متى يكون حين الولاجة من يوم يولد سمي الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله فقال لهم ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم إبراهيم رضي الله عنه ابن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي نحو ستة عشر شهرا ثم مات وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وهو والولد نازع فقال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزون واخبر ان له مرضعا في الجنه لانه مات قبل ان يفطن رضي الله عنه المهم اذا كان الاسم مهيا من قبل ما كان سميه حين الولاده اما اذا لم يكن مهيا فسمه يوم السابع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى نعم جزاكم الله خيرا هذه مو من التسأل الشيخ ولو أن السؤال خارج عن موضوع الدرس ولكنه من الأسئلة التي تعرض لا بأس ما في معنى لا الله. تقول النساء هذه الأيام يلبسن العدسات اللاصقة وهذه العدسات منها ما هو طبي ومنها ما هو غير طبي إنما هو زينة فقط ولعلمكم فإن العدسات الملونة تغير شكل المرأة كليا فبدل أن كانت عينا سوداء تصبح خضراء أو زرقاء أو عسلية لا حول ولا, ولا نعم خضراء ناظر ناظر يمكن غلق شاب ألق شوف سودة لتصبح صحيح خضره مش تقول فهل هذا جائز يا شيخ أم لا نرجو التوضيح نعم أقول أولا لا بد من مراجعة الطبيب وهل هذه العدسات تلحق ضررا بالعين ان قال الطبيب نعم فهي حرام لانه لا يجوز للانسان ان يستعمل ما يكون ضررا على بدنه حتى اني اقول لكم قولا قد تستغربونه يقول شيخ اسامي من تيميه رحمه الله اذا كثر الانسان الاكل وخاف ان يضيق من كثره الاكل كان الاكل حراما عليه شوف كيف واحد اشتهى الاكل اكله لذيذة فملأ بطنه ملئا عظيما لكنه يتأذى صار يا الله ينفس يقول شيخ حسام هذا حرام ما ان الاكل الاصل فيه الحل لكن الان لاجل التذوق صار حراما كل شيء يضرك فتناوله حرام ايا كان لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم ولأن نفسك وديع عندك أمانة لا تفرط بها فيسأل الأطباء إذا قالوا والله هذه العدسات اللاصقة تضر العين هذه حرام بدون تفصيل إذا قالوا إنها لا تضر نظرنا إذا كانت تقلب العين إلى عين بهيمة إلى عين بهيمة يعني بحيث تكون كعين الأرنب أو عين القط أو عين الكلب أو ما أشبه ذلك فهي حرام حرام الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء شف ليس لنا معشر المسلمين مثل السوء العائد في هفتك الكلب فجعل مشابهة البهائم محل دم وفي القران الكريم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وهم اليهود كمثل ايش الحمار يحمل اسفارهم وهذا مقام ذم ولا مدح ذم وقال تعالى واتل عليهم النبى الذي اتيناه اياتنا فسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخذت الى الارض واتبع هواه فمثلوا كمثل ايش الكلب إن تحمل أهلها أو تسقيره، وهذا المقام ذم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، كمثل الحمار يحمل أصفارا. فإذا قال فإذا كانت هذه العدسات تشبه عيون الحيوان فهي حرام، وإذا كانت لا تشبه من الحرام ولكن تجمل فلا بأس بها. وليس هذا من تغيير خلق الله لأن هذه العدسات ما هي لا لا لي لازمة ليستابتة تستطيع المرأة تغها فهي مثل الحنة وشده نعم جزاكم الله خيرا سأل يقول فضيلة الشيخ قلتم إذا حكم الأطباء بأن الجنين قبل نفخ الروح فيه مشوه فإنه يجوز إسقاط نعم. فكيف يقبل هذا منهم ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله تعالى لا يا أخي الأطباء يعلمون الجنين ويعلمون أنه مشوه وغير غير مشوه وقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في الأرحام إنلا الله ليس مختصا بالخلقة لكن بالمستقبل مستقبل الجنين من يعلمه؟ الله من يعلم سيبقى طويلا أو يموت عاجلا وما رزقه وما أجله وما عمله وما اشبه ذلك فجهات العلم في الجنين ليس مختصا بالخلقة ومن المعلوم أن الملك الذي ينفق فيه الروح ويعلم أنه ذكر أنثى فلذلك العلم بما في الارحام له متعلقات كثيره منها ما قد يعلم قبل ان يخرج الجنين ومنها ما لا يعلمه الا الله حتى بعد خروج الجنين نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيله الشيخ اذا كان الجنين طفل غير شرعي انتبه غير شرعي غلط اذا كان الجنين طفلا تمام. غير شرعي ولا بالله إذا كان طفلا غير شرعي تمام ماشي والعياذ بالله فهل يجوز إسقاطه للستر إذا كان إيش طفلا غير شرعي غير شرعي هذا الحقيقة لا يمكن فتح الباب فيه لا يمكن أبدا وإلا لكثر الزنات والزانيات وإذا حملت افطر ولهذا لا نفتي بهذا في هذا الموضوع نعم الله خيرا نعم هذه سائلة تقول لا هي اول مرأة عرضنا رجلين سؤالين طيب هاتجي تقول طلق زوجته بقوله اذا دخلت الشقة فانت طالق وقال إنه يريد بذلك التهديد فهل وقع الطلاق؟ نجيب المؤذن. نجيب المؤذنين الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله بارك الله فيك نعم عندي نأس نعم نعم تقول طلق زوجته بقوله إذا دخلت الشقة فأنت طالق وقال إنه يريد بذلك التهديد فهل وقع الطلاق أم لا؟ اما على راي عامة الامه وجمله الائمه فان طلاقه واقع لأن لا يتلاعب الناس بالطلاق فالمذاهب الاربعه كلها على انه على ان زوجته تطلق وان قصدت التهديد فإذا كانت هذه الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويفارقها بموت أو طلاق أو فسخ ثم تحر للزوج الأول هذا مذهب جمهور الأمة جمهور الأمة وجميع الائمه ومن المؤسف ان هذا الحكم صار الناس يتهولون به ولا يولون به يطلق زوجته عند ادنى شيء ان لم تصلح الشاهي في ربع ساعة فانت طالق ان دخلت على اهلك فانت طالق إن رددت علي الكلام فأنت طالق وهل مجر وعقد النكاح أخطر العقود وأشدها شروطا حتى ان الإنسان لا يدخل فيه إلا بشروط ولا يخرج إلا بشروط والدخول فيه مرغب فيه والخروج فيه مكروه يخرج منه ما هو كالبيع والشراء والتلاعب الى هذا الحد حتى أصبح الناس لا يبالون كل شيء إن فعلت كتب أنت طالب والله لو لو أن خاص كم المهر الآن كم خمسة نعم أو خمسين ألف ثم إذا كان عندك خمسين ألف متى تجد امراه تضرب مع أتباب والله فائته صغيرة وما أشبه ذلك ثم يطلق زوجته عند ادنى شيء، سبحان الله تلاعب هذا ولذلك نقول إذا قال لزوجتي إن دخلت البيت فانت طالق تهديدا فدخلت تطلق زوجته ألمث بمن؟ جمهور الام الامه وجميع الائمه الامام احمد الحنبلي الامام الشافعي الامام مالك الامام ابي حنيفه اتباعهم جابدة من اهل العلم يرون هذا فالمساله ليست هي يا اخوان والتساهل فيها لا ينبغي لكن شيخ الاسلامي من جيمي رحمه الله ومن تبعه يقول إنه إذا قصد اليمين بذلك يعني التهديد أو المنع أو الحث فإن حكمها حكم اليمين إذا خالفته وجبت عليها كفاره اليمين وأيد ذلك رحمه الله بأدلة وعلى كل تقدير حتى لو قلنا إن قوله هو الصحيح وهو الراجح فلا يجوز أن نتلاعب في الأمر لا يجوز أن نتلاعب يعني هذا رجل مثل هذه آخر طلقة لزوجته قال إن دخلت هذه الحجرة فأنت طالق وإذا آخر طلقة فدخلت عند جمهور الأمة وجميع الأمة أنها تحرم عليه على رأي شيخ السلام اليمين رحمه الله ومن وافقه تحل له ويكفر كفارة يمين هذا الرجل الآن بعد أن تدخل المرأة هذه الحجرة ويطأها وطؤها زنا عند أكثر الأمة وطأها زنى عند أكثر الأمة وعند جميلة أمة وعند شيخ الاسلام ومن تبعه يكفر كفارة يمين والوطأ حلال ماذا, ماذا أعمل بشيء أكثر الامه الإسلامية على أنها حرام وأنها زنا ولهذا أنا أقول من هذا المكان أحذر عباد الله من هذا التلاعب بالطلاق وأقول اتق ربك لا تطأ فرجا حراما عليك تحاسب عليه يوم القيامة أضبط نفسك إذا كنت تريد أن لا تدخل هذه الحجرة قل والله لا تدخل الحجرة والله لا تدخلين الحجرة بس حين خالفتك فكفر وإن وافقتك فهذا المطلوب ثم إني أنصح أيضا شيء آخر كثير من الناس ولا سيما الشباب يهون عليه أن يقول لزوجته إن لم تفعلي كذا فأنا أطلقك إذا لم تفعل لا تطلق لأنه ما لم يقل إن, فعلتك. إن لم تفعلك كذا فأنت طالق يقول فأنا أطلقك وهذا وعد قد يفي به وقد لا يفي به لكن مع ذلك أنصحه لا تذكر الطلاق عند امراتك لأن الطلاق عند المرأة أكره شيء عندها أكره شيء وإذا قلت ذلك وعودت لسانك عليه ربما تكرهك وتسوء العشرة بينك وبينها جانب هذا اللفظ لا يرد على لسانك إطلاقا مع أهلك مهما أغضبوك وإذا قدر أنك غضبت فهنا كلمة دواء ما هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن رجلا غضب عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الغضب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم جمرة حارة وقال رسوله فلا ترون إلى انتفاق أوجاجه واحمرار عينيه من اين من غليان الدم في هذه الجمرة التي القاها الشيطان في قلبه ولكن الدواء والحمد لله عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن نفع هذا الدواء وإلا هناك دواء آخر إن كان قائما يقعد إن كان قاعدا يتجع فإن نفع فهذا المطلوب وان لم ينفع هناك دواء ثالث وهو الوضوء يتوضأ حتى يبرد اعصابه ويزول عنه ما يجد من شدة غضب أما بعض الناس نصر الله العافيه أدنى غضب يبت طلاق الزوجة أو يقول سأطلقك اترك الطلاق لا يرد على لسانك من جهة الزوجة إطلاقا جزاكم الله خيرا. امرأة تقول لبست ذات يوم وبدون قصد لباسا ضيق لو ما تقول فكأنني شعرت بالجنين قد تضايق من هذا اللباس وبعد ذلك بعدة أيام سقط الجنين ميتا فهل هذا يعتبر قتل خطا فتجب معه الكفاره أم لا والله لا أظن أن المرأة ستلبس لباسا يصل إلى هذا الحد منذيق يقتل الجنين اللهم إلا إن هصرت ظهرها مع ضيق اللباس فيمكن فمثل هذا يرجع الى طب فيه اذا قالوا انه سقط من اجل ذلك فقد قتلته فتجب عليه الكفاره تجب عليه الكفارة و بالنسبه للديه هذا شيء بينها وبين ورثه الجني نعم هذا يسالك بالله ان تقرا هذا السؤال يقول ظهر أمر في هذا المسجد النبوي الشريف وهو أن كثيرا من الناس يتجه نحو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسواء القبر كان في جهة القبلة أم الشمال أو الشرق أو الغرب فأينما كان هذا الشخص فإنه يتجه نحو القبر ثم يحرك شفتيه بكلام الله أعلم به وقد يضع يمينه على شماله وقد يسبل يديه ما حكم هذا الأمر؟ فإن كان هذا الأمر لا يجوز فما الواجب علينا نحو من يفعل هذا الفعل علما أني لم أرى من أنكر على أحد منهم إلا نادرا نعم لا شك أن مثل هذا الخشوع لا يصح إلا الله رب العالمين يقف الإنسان صامتا واضعا يديه إحداه مع الأخرى أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم كأن ما يصلي له وهذا لا يجوز ولكن يبدو لي والله أعلم أن الحامل على هذا الفعل هو شده محبة الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام فنقول له إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم شديدا فعليك بسنته عليك بسنته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ونتكلم معه برفق أما يجي واحد ويجده وقال هكذا ثم يفكده يقول اشركت بالله أشركت بالله هذا لا جزء الا لله هذا حرام هذا شرك ما يقبل لكن كلمه بهدوء وقل له إن الخشوع لله رب العالمين ينفع